بوك تو سيمدسات تري ثلاثة وسبعون ششو سموغتي مات دوزويل السماح بعمل شيء <تصفيق> <سرق> السماح بعمل شيء تبی موزنو جو دیتا افتومبیل هل صرت يسمح لك ان تقود السياره؟ هل صرت يسمح لك можна вже пити алкоголь. هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك ان можна вже їздити самому за кордон. هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج مختي يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز ما можем тут курить هل يسمح لنا ان ندخن هنا هل يسمح لنا أن можна тут курити هل يسمح بالتدخين هنا؟ можна розрахуватися кредитною карткою بيبي بطاقة الائتمان можна розрахуватися чеком. هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز можна заплатити готівкою. هل дафа الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع Можно я зателефоную? أ تسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أ تسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Можно я запытаю؟ أ تسمح لي مجرد سؤال؟ أ تسمح لي مجرد سؤال؟ Можу я щось сказати؟ أ تسمح لي مجرد ان اقول شيئا اتسمح لي مجرد ان اقول شيئا يومه منوжно спати в парку لا يسمح له ان ينام في المنتزه لا يسمح له ان ينام في المنتزه يومه منوжно спати в автомобиле لا يسمح له ان ينام في السياره لا يسمح له أن ينام في السيارة. يُمُنْ مُوْجْنَا СПАТЕ НА ВОКЗАЛЕ. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. مُوْجْنَا نَامْ پْرِسِيسْتِي. أَتَسْمَح أَنْ نَجْلِس؟ أَتَسْمَح أَنْ نَجْلِس؟ можно нам меню؟ اتسمح بقائمة الطعام؟ تشي можем мы заплатити окремо؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟